تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا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 وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم من ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا فر وتولى وجمع فأوعى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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما منكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا نقادرون على أن نبدأ خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبين